شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة عشر حاجات عشر حاجات عشان خاطر ترجع زي زمان ترجع وكأنك في بداية الالتزام ترجع لحلاوة البدايات واحد الربانية أن تقدم ما يحبه الله على ما تحبه انت اثنين الشعور بالنقص والذنوب وان انت لسه في البداية وان في ناس كتير قوي سبقاك فبلاش تتغر خليك عارف ان انت في البداية فسرعتك تزيد ثلاثة اللي استمتاع بالطاعة انك تبقى فرحان انك تطيع ربنا مقابل لأجر انا بقولك هتلاقي نفسك زعلان ان الله عز وجل يعصى أحياناً هيجي تمر عليك حاجة ذنب معين تشوفه فتلاقي أقسم بالله نفسك بتذمع ليه؟ مش إن حاجة الله يعصى الله يغضب بهذا الأمر صحبة المعينة دور دلوقتي مين اللي بذكرك بالله مين الرباني مين اللي عمل زي سفيان الثوري ويوسف ابن أصباط ودور و... مين زي دول خمسة اوعى تامن مكر الله عز وجل واوعى تامن الفتن واوعى تفتكر ان انت اعز الصحابي اللي كان بيكتب له وراء النبي صلى الله عليه وسلم خليه خايف ممكن ترجع فخوفك ضايقك طلعك قدام النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ادلج اللي حيخاف حيجري ومن ادلج بلغ المنزل ايه هو المنزل على الجنه ألا ان سلعه الله غاليه ألا ان سلعه الله الجنه سته وضوح الامراض ده زمان دلوقتي عايز اشوف الامراض بوضوح تاني اتعلم عشان خطر تشوف الكبر واضح وتشوف دبيب النمل ده تحت الميكروسكوب الدبيب النمل ده كبير ومتشاف سابعة حرارة البدايات ازاي يجبها بالدعاء تمانية وجود المربي هدور عليه من النهاردة تسعة نصح الناس من النهاردة هبتدى بكل كل واحد صاحبي انصحني بالله عليك ومش حنسى عشرة والاخيرة ان انا هعمل لنفسي جل محاسبه تحذير اخير قبل ما مشي اياك والغفوة كلنا معنا تليفونات صح؟ صح؟ عارف لما تظبط المنبه الفكر ايه اللي يحصل؟ هتشوفوا كذا بسرعة كام فضل عشر داي على اذان الفجر التواخدهم في السرير مره بعد كذا ده كده الله اكبر الله اكبر انت سمعنا اذان طب هو في مسجد علي بن ابي طالب بيقعد نص ساعه بين الاذان والاقامه فنستنى نستنى شويه تعمل كده تحط وتصحى الساعه سبعة ايه ده ايه ده صلاه الفجر راحت يا سلام لا والله قال انت با كنتش واخد بالك ان انت انت دخلت نمت كان واخد باله انما هي اللي حصل غافوة في غافوة في غافوة خلاص احذر من الغافوة ان انت تقرر دلوقتي لا انا هرجع زي زمان واحسن تمام صحيت والقلب نايم تطلع فوق تعمل غفوه وش موضوع انتهى تطلع فوق تدعك عينك وتكمل نوم بكرة تقعد اسبوع على طرف السرير وبعدين تخش تنام تاني عليك الصلاه مش عايزين نعمل كده لا خلاص العين فتحت والقلب فتح والاراده فتحت ومش راجع ودي بقى حياه وموت